وَإِذْ قِيلَ لَهُ مُشْكُنُ هَذِهِ الْقَوْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ وَكُلُوا حِطْطَةً وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَوْفِرَ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأغسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْذِرُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ سُرَا إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ سُرَا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بما كانوا يفسقون